ان زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وحِظًّا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَهَا يَسْتَمِعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ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 فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمدرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون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 فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنفقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون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 وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونديناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين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 وَإِنَّ إِلْلِيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلَوْنَ وَتَذْرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَا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 ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالح الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سرقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون